ربنا آمنا بما أنزل وتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما كر الله والله غير <تصفيق> الماكرين إذ قال الله يا إنسان إني مترفيك ورافعك إلي ومقحرك من الذي فَوْمَ قَهْرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلَ الَّذِينَ تَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا وما لهم من ناصرين و والله لا يحب الظالمين، ذلك نسله عليك من الآيات وذكر الحكيم. 122. ومثل عيسى عند الله كمثل آدم قال 121. مثل عيسى عند الله كمثل الحق من ربك فلا مِنَ من الممترين 118. فمن 117. فقل تعالوا نذعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم, ونساءكم ونساء ن ن الله